عارم الغيب والشهادة فتعالى فتعالى الله عما عما يشركون قلنا بأنه ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبين لنا عقيدة أهل سنة جماعة في صفات الله جل, جل في علا وكيف, وكيف أنهم وسط بين أهل الغلو وأهل الجفو وأيضاً عدد لنا صفات صفات الذات وصفات الأفعال وأيضاً صفات الكمال مع أيضاً النفي في صفات الـ الـ الـ الـ النقص وكيف كان أدب أهل السنة الجماعة بما أدبهم القرآن به في مسألة الإثبات ومسألة, ومسألة النفي قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ما اتخذ الله من ولد فإن الله جلاله منزه عن الولد كما أنه منزه عن الشبيه والمثل والند سبحانه وجل فعلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما أروعك أو سزحمت ورفع مقامك وأسعلك أمرك. لا لأسيامة وأنت تتحفن بصورة شيخنا وشيخ من شيخنا العلامة الشيخ صالح بن عثمين رحمة الله عليه وجعل الله مع نبينا والصديقين والصالحين فيقول الله تعالى متخذ الله من ولد وما كان معه من اله سبحانه جل في علاه ومنزه عن الشبيه وعن الند وعن المثل عن وعن الولد قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره قل الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن في الملك وكبروا تكبيرا نعم في سورة الاسراء وايضا فإن الله جل قال منكرا على من ادع عنه وعليه الولد ما أدري كيف يسألون ويتجرؤون على السؤال في مسألة التهنئة بالأعياد وعياد الميلاد وغير ذلك وهي أصلا نابعة عن عقيدة عقيدة قيامة الرب يعتقدون بأن عيسى عليه السلام ماتت ثلاثة أيام وقد قامت قامت قيامته هاشا لله سبحان ربي العظيم كيف يكون ربا من مات كيف يكون ربا من وضع الشوك على رأسه وصلب وقطع وجلد وأهين أكون ربا ماذا هذا غباء مست... مستحكم وهذا كفر مبين وعيسى عليه السلام مبرأ من ذلك عيسى أيضا لم يصلب عيسى عليه السلام لم يصلب قال الله لنفعله ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أشهده لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله عيسى عبد عيسى عبد لرب ولا ابن رب وانا وناسه عبد الله وابن امته وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنه حق وان النار حق ادخل الله الجنه على ما شاء على مكانه من العمل ولذلك قال الله تبارك وتعالى وقال اتخذ الله او قال اتخذ الرحمن ولدا لقد رئيتم شيئا اد أكاد السماوات واتفطرنا منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن, إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدى وكلهم آتيه يوم القيامة فردى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أودت أن نقاتل ناس حتى يقولوا لا إله إلا الله قضية الكون الكبرى واتخاذ الولد فيه إعواز فيه أعواز سداد من الأعواز وفيه نقص وفيه جهل وفيه ضعف وفيه عجز والله جل في له الكمال المطلق والباء المطلق والعظم المطلقة والقدرة والعزة والعظمة والكبرياء لذلك قال الله نافيا ذلك قال ما اتخذ لهم ولد بل قال يؤذين ابن آدم وفي رواية قال ياسبوني يشتوني ابن آدم هم ينسبون له الولد وهو الواحد الأحد ما اتخذ صاحبة ولا ولداء ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وما كان معه من إله هو الواحد والأحد سبحانه والله في وله ما اتخذ الله من ولد في الرد على النصارى والرد على اليهود فاليهود هم الذين قالوا عزير كذا ونسبوه ابنا لله والنصارى قالوا عيسى كذا ونسبوه ابنا لله لذلك في حديث شفاعة طويل يقال من كان يعبد أهدا فليتبعه ثم يتمثل لهم عزير وعيسى جن بأشكالهم لأن الله العلاية يقول وما أبقاكم يقولنا ننتظر كذا عزيراً كذا ابن كذا او يقول ربنا فيقول الله في هلاك كذبتم اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله واوي دنا صالح يقول لهم كذبتم اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وقالوا اتخذ وقالوا اتخذ الرحم وقالوا اتخذ الله ولد سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض وانظر إلى قول الله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما شاء سبحانه لأنه لم يلد ولم يولد هو الصمد الجميع عجزة فقراء إليه كلهم يصمدون إليه في حوائجهم وما كان معه من إله ليس له شريك ولا ند لا في الربوبية ولا في الإلهية ولا في الأسماء والصفات هو واحد في الربوبية خالق رازق مدبر قادر قدير سبحانه وجل في علاه ولئن حتى المشركون ولئن سألتهم من خلق سماوات العرض لا يقولن الله واحد في أسماء الحسن وصفات العلى لند له لا سمية له لا شبيه له قال الله تعالى هل تعلم له سمية هذا استفام إقراره لا لا سمية ولا ندة سبحانه وجل في علاه هو الواحد الأحد واحد في إلهيته لا ينزع فيها أحد ورغم أنوف المشركين عندما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب فالله هو الواحد الأحد وهو المستحق أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى فعلا وهذا معنى لا إله إلا الله لا أن يقول أهل الضلال لا رب إلا الله لا إله إلا الله يعني أنه معمود بحق إلا الله هذه قضية الكون الكبرى ولذلك قال ما كان معه من إله كأنه يقول كما أقررت بأنه ليس معه من رب إذن ليس له معه من إله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقاكم من نفس وحدة وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقاكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون ذكر الربوية التي تستلزم الإلهية كأنه قال وتتفقون على أنه لا خالق مع الله إذن لا معبود بحق إلا الله لم معبود معه بحاله من الأحوال الاحوال الحج على انفسكم ما دام قد خلق ما قد رزق ما دام قد امات قد احيا قد رفع قد خفض قد اعطى قد منع فهو الرب المستحق أن يفرض بالعباده إني والجن والانس في نباء عظيم اخلق ويعبد غيري ارثق ارزق ويشكر سواي خير الى العباد نازل وشرهم الي صاعد اتحبب الين بالنعائم ويتبغضون الي بالمعاصي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم قال ما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق هنا قال, إذا قال وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض هذا لابد أن تعلم بأنه لو كان هناك إله مع الله جل في علاه لابد أن تتم من كملوك الدنيا كما قال الله جلال فعلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي سبيلا إذن لابتغوا إلى ذي سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرها فملوك الدنيا ينازع بعضهم بعضا للانفراط ولذلك هنا الدليل كما قال البلغيون وغيرهم يقولون هذا الدليل يسمى دليل التمانع دليل التمانع يكون فيه المغالبة والقهر قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا وزي قال الله جلال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها كيف ذلك؟ لو كان فيهما آلهة فإنه لابد أن تتم المغالبة لابد ولابد إذا تمت المغالبة نقول على بعضهم على بعض فمن كانت له الغلب استحق الربوبية ومن كان غير ذلك فلا يستحق الربوبية هنا الله جاء لك أنه قال, قال يعني لو كان في ما أليها سيبتغون بعضهم إلى البعض فهناك غالب ومغلوب يعني المسألة على احتماليات ثلاثة غالب ومغلوب لا غالب ولا مغلوب صحيح؟ يعني أو احتمال على احتمالين غالب ومغلوب ولا غالب ولا مغلوب لا غالب ولا مغلوب هذه لا يمكن أن تكون بحال من أحوال لماذا؟ لأنه لو كان لا غالب ولا مغلوب واستوت الكفة لذهب كل إله بما خلق ذهب إله الشمس بالشمس إله الك... القمر بالقمر إله الأرض بالأرض إله النهر بالنهر صحيح؟ لفسد الكون لفسد الكون بهذا وأنت تراه على نس... نسق واحد ونظم واحد قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت مدام الكون مستقيما مدام الأمر على بديع خلق الله جل في علا تعلم بأن الذي خلقه واحد أحد هو المستحق للعبادة سبحانه جل في علا وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا, ولا على بعضهم على, على بعض فلما لم يكن علمنا بأن الكون له إله واحد الكون له إله واحد قال ما الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون سبحان الله تنزيها أسبح سبحان ونزع الله جل في أولاه عن كل نقص وعيب انظر هنا الآن وطبق لي قائدة أهل السنة والجماعة في صفات الـ الـ الـ الـ الـ النفي هنا ائتني بتطبيق قواعد أهل السنة والجماعة في الصفات السلبية بهذا في هذه الصورة ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعد سبحان الله عما عم عم يصفون أكمل الآيات وائتني كيف كان تطبيق قاعد أهل سنة جماعة في مسألة صفات السلب بوركتي وبارك الله في, في كنيتك لكن دللي على ذلك دللي على ذلك ممتاز جهاد ممتاز يا أستاذ جهاد بوركت اضربوا لي أمثلة بيّنوا لي صح هذا الصحيح تطبيق القاعدة لكن ضرب المثل من الآيات من الآيات تثبتها ممتاز سلفي لكن أكمل أكمل أتوقع منك فوق ذلك أكمل الآيات نعم أول وليد يقول أيضا نفي الشريك وعزبات كمان ضدها الوحدة لها ممتاز, ممتاز ممتاز أبل وليد أكمل الآيات أكمل الآيات بعدها طيب انا انا يعني سبحان الله ماذا أقول لكم طيب أنا سأقول لكم الذي أريد منكم هنا غفر الله لكم جميعا أنتم أتيتم بالإجابات السديدة لكن لو لا يعني لو رجعتم للآيات كانت الإجابة تكون أسد وأرقى شوفوا الآن قلنا أن نفي الصفات الصفات المنفية لابد فيها من إثبات كمال الضد المشكلة عندكم أن إثبات كمال الضد عندكم ممكن تكون لاحقا فقط لا قد يسبق التهيئة لإثبات كمال الضد عشان نقبل النف ونحن قد استقر في نفسنا إثبات كمال الضد يعني ليس شرطا أنني لما أأتي بصفات السلمية صفات النف يعقبها إثبات كمال الضد قد يسبق إثبات كمال الضد لتهيئة النفس على معلومية أن سفات النقص يسبق أنها أنه عندما أن فيها أثبت كمال الضد لذلك ماذا قال الله اسمعوا اسمعوا أنتم الآن أهل فضل فاسمعوا عشان تعلموا الآيات كيف في نسق واحد أدت بتطبيق قائد أهل السنة الجماعة وإلا فصاحب الوسطية هو ما يريد لكم إلا الترسيخ ترسيخ أسس وأصول الاعتقاد عند أهل السنة الجماعة ماذا قال قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون هو يدره من المتفق عليه والمختلف فيه يعني كل ما اقرار الربوبيه واقرار ربوبيه واثبات الضد اقرار الربوبيه في هذا الباب اثبات كمال الضد قل من رب السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله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 لكن ما من أحد أخذ بطرف عينه إلى الآيات ليعلم أن المسألة ليس شرطا عندما أسمت صفات المنفية وأن عن الله في إذبات كمان الضد أن يكون لحقا قد يكون سابقا تهيئة للنفوس في هذا الباب لذلك قال ما اتخذ قال بل أتيناهم بالحق وأنهم هم الآن أقروا كل هذا الاقرار. بل أتيناهم بالحق وأنهم لا كاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا ذهب كل اولئك بما خلق وعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون سبحانه وسبح سبحان تنزيها انزه ربي دلا في علا عن الولد وانزه ربي عن الشريك وعن الند وعن السمى وعن المفيل نعوذ بالله من الكفر نعوذ من الكفران والاسيان والشرك والخذلان نعوذ بالله من النيران اللهم ادخلنا الجنه سالمين انت ارحم الراحمين قال سبحان الله عما يصفون سبحان الله وهو قال سبحان الله ايضا على أساس انهم معظم الشركه الذي وقعوا فيه هو شرك الالهيه سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون اريد المناسبه بين هذه الايات وبين هذه الايه قال ما متخذ الله من ولدا وما كان معه من اله اذا كل الههم بما خلق ولا على بعضه سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون ما المناسبة نعم علم ما هذا صحيح نعم نعم ممتاز يا سلفي ممتاز لا فوق نعم ممتاز الله جل في علاء يبين لهم جرم ما هم فيه وخطأ هم فيه. إنكم لا تعلمون ما تقولون لا تعلمون ما تزعمون والله يعلم كل شيء عالم الغيب والشهادة يعلم أنه الواحد الأحد الفرض الصمد ويعلم أيضا أنكم فعلتم ذلك بعدما أقيمت عليكم الحجة جحودا وظلما وزورا نعم قال عالم الغيب والشهادة الغيب غيبان غيب مطلق وغيب نسبي مقيت الغيب غيبان غيب مطلق وغيب نسبي نسبي إضافي ممتاز دهاد وهذا والله نعم ممتاز سبحان الله الفتوح من الله بركتم والغيب غيبا كما قلنا غيب مطلع غيب النسبي إضافي غيب مقاية الغيب النسبي الإضافي هو الذي قد يغيب عن زيت وعبيت وعمير ويعلمه أحمد ومحمد وزينب مثلا كمن غاب عنه ومن سرق ما له البد reveller القرين فهذا علم نسبي إضافي فمن ادعى العلم نسبي إضافي لا يكفر بذلك فمن ادعى علم غاية بالنسبي الإضافي لا يكفر بذلك قد يعلمه من الكهنة يعلمه من الجنون من القرين نعم قد يغبره من سرق أنه سرق فقد يعلمه فلا يكفر إذا ادعى ذلك أما الغيب المطلق من, من ادعاه فقد كفر ولذلك قال فتعالى الله عما يشركون لأنهم يشركون به في ادعاء أن هناك من يعلم الغيب كالرافض الخبثاء الذين ادعون بأن الأولياء يعلمون الغيب وكالكهنة الذين, الذين يزعمون بلسان الحالي علم الغيب المطلق والله جل في أولى يعلم ما كان وما يكون وما لم لو كان كيف سيكون؟ والدعاء علم الغيب كفر وشرك بالله في لأنها منازعة في الربوبية لأنها منازعة في الربوبية فلذا شرك في الربوبية فالكهن الذين يخبرون بما في غيب شركوا في الربوبية أرأيت كيف أنكر, الله أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الجهة عندما قالت وفينا نبي يعلم ما في غادي قال دعك من هذا ارجعي فقولي كما كنت تقولين نعم قال الله تعالى قل يعلم من في السماوات والأرض الغيباء إلا الله إلا الله هذا أسلوب حصر حصر وقصر قل, قل إنما الغيب لله ولذلك تبرأ النبي من علم الغيب قال لو كنت أعلم الغيب لأستكسرت من الخير وما مسني السوء إن أنا أو أه أه نذير مبين نذير مبين نذير مبين نعم قال وما أشاهدنا الآية ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير ولذلك قال كل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله والنبي هناك وقاعة كثيرة جدا تثبت أنه ما كان أعلم الغيب حدثة الإفك واحدة منها أيضا بدر في يصد بدر عندما نزل بهم في منزل ليس منزلا للقتال وأيضا كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا والمنافقون كلها وقائع تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فمن تكهن بالغيب فقد وقع في الشرك شرك الربوبية في الكفر قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كهنا فصدقه كهنا فساله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على, على محمد قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله لذلك قال الله تعالى فتعالى الله عما يشركون ينزه الله عمى الشرك Mull FT الشرك وعن شركاء ولذلك فإن الله عمى أبدا في أبدا قد قال تعالى فله العلو المطلق سبحانه جل فعلا فهو إثبات علو القهر وعلو الشأن وعلو المكان سبحانه فإنه تعالى أن يكون له ند أو سمي أو مثيل تعالى أن يكون له ولد تعالى أن يكون له معين وظهير هو الواحد الأحد إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون كن فيكون ولذلك ترى بأن الله علمنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم نزبط لله العلو المطلق عندما تقول عند دواء الاستفتاح وتعالى جدك فله العلو المطلق له علو الزات وعلو القهر وعلو القدر وعلو الشأن سبحانه جل جل في أولا لذلك قال في الآية الأخرى فلا تضربوا لله الأمثال وهذه إن شاء الله يأتي شرحها في الدروس القادمة اللهم ثبت لنا هذا الخير محين أبدا شش. سؤال أمس انا أبي قال رسول الله قال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تفضغ بيها نفسك نعم على عندي قال عندي قال على, على, على خدمك نعم ما السؤال الأم في هذه الاصناف سواء كانت مثيره طبعا هنا هنا قال على اهلك في روايه اخرى قال على على اهلك هنا تقديم الاهم هنا في هذا الباب كيف تقديم الاهم لأنه هنا أولاً الصدق على النفس لا يقدم أحداً على النفس لا تلقوا بأيديكم ولا تهلوك وعلى زوجته لأن, لأن, لأن النافق على الزوجة فيها معاوضة وأيضاً تملك الفسخ بالإعصار لذلك قدمها وعلى الولد لأنه قد, قد لا يستقيم له إلا ينفق عليه ففي الهواء الأخرى قال فيه على أهلك أنزل في هذا الباب جهد يقول يرفض برحل القياس على السبب تكون دادة القياس أنهم أضيق من الشفعية فكيف هم أهل القياس نعم هذا صحيح والعجيب أنه طبعا لا يكون لا أضيق لكن هو على بابه الصحيح على بابه الصحيح هم يقولون في القياس على بابه الصحيح وذلك أنت ترى يعني نظر جهد نظر دقيق في هذا الباب هم أيضا لا يقولون بمسألة التعليل بإللا القاصرة لأنهم يقولون لا فائدة فيها لكن عند تطبيق الفعل العملي هم أعظم الناس قياسا أو أكثرهم قياسا طيب أنا أقول يعني عمر قاسم ليت او يضع الجدول الان يضع جدول الدروس الان تتمت السؤال وان كان عنده دينار لو دينار ثاني وعنده زوجة وام فيما يقدم سبحان ربي العظيم بوركت او بوركت هو عامه في هذا الباب يقدم يقدم امه لكن زوجته ستطلق ستفسخ كانت اعواز فامه اقرب بالبري لان النبي لما سئل سالته عائشه من حق الناس بالزوج قال امه ف... تق الله تق الامتحانات كان الله في عونك لا لابد ان تذاكري ولا بد ان تحضري حضورك في الدروس يعطيك همة للمذاكرة وانقطاعك عن الدروس بعلة المذاكرة لا حتحضاري ولا حتزاكري وهذا تلبيس من إبليس عليك فقي الشيطان فقيه في الشر لذلك يجر الإنسان من أجل أن يوقعه ويسقطه للتقاعص وإن تقاعص أدعه انتهى راح ذهب خلاص انتهى والتقاعص مهلكة وإلف التقاعص لا يمكن دفعه إلف التقاعص لا يمكن دفعه كما إن إلف الحضور والاستمرار لا يمكن إيقافه ابن مسعود قال الخير عادة علموا أو أولادكم الصلاة اليوم ما أسعدني أختم معكم بفضل من ربنا ونعمة كتاب الحيد للإمام البخاري اليوم الختام كتاب الحيد بإذن الله كتاب الحايد من صحيح البخاري ما أسعدنا نسأل الله أن يستتم لنا هذا الباب إلى, إلى نهايته هذا الكتاب إلى بل هذه الكتب إلى نهايته ولا نموت أبدا حتى نوفي ما علينا وهذا دين لابد من إفائه ولابد من سداده الله المستعان الصعب يستسهل يا أمي إنما الصبر بالتصبر انما الحلم بالتحلم انما العلم بالتعلم ولا بد من لوعه التعب عند المذاكرة لا تحسبن المجد تمرا انت آكله لن تبلغ المجد حتى تلقى الصبر